اللهم صلح على محمد وعلى آله وأصحابه ومن طبحهم بصال إلى يوم الدين أما بعد عن جزلك من تفسير في قرآن كي كريم كهاء درس لأننا وقال الله وغفر الله من آيات اللباء تعالى من سورة الهزان قال الله تبارك وتعالى يحسبون المنافقين تروا حيث يقوم علينا الأحزاب اسبعي لم يذهب إلى سنتجي وإن يأتي الأحزاب اسبعي سطبي هدئي ماذا؟ يودوا وعي شعلانا ينلوه أنه يبادون باديها يقصوا الناد في الأعراض الهرمية يحضروا لنا الباديها يقصوا الناد يسألون حلالاء ويدين يعني أنا ايلا وهو البناء <سؤال> البادئ وقرص النار واركعوا مرافقين فيكم منكم المؤمنين تربحوا من ماء قرص النار هايما ما قطمى صبر العالمين الا طيلا كيروا اسكتوا ثم امر اله وهو سبحانه دنيا كلها يا خوف يا خور في ارججح وصفاي سكني هنا نقول يا كان اراه هنا و هو بتمام صفات الله وصفاتهم ايه انا مسكير عليهم اراه هنا و هو سبحانه يحصر و هو امر هنا للمنافقين تراب احزاب اصبحي سطري قعدوا يصوبوا سطي ومغادره المدينه ذو بيد مسلم كجو انه صير وإلهي انتحي بالمره توصل لبيض بيرويه ملائك عراريه ايجا هيبد قروطه بوحه كويهي هيبد كل غلط ما اني ستاع واطي ويزيني ميرا هدوجنا في سررال اني صرت فاكره اذا انا وحيت قف لكن مرحبك قلبك النفاق واجره إيمان كواليوه وعا قلوتي ساكد ملسنتهي بده القالب إنه القالب آتق بهي بيستو مرنبا أسين آمنين قالا لغا اوتروني قالا تجيده قالا بسكعني كرتا قلوتي سامرك تاساكوه مرحبك قالب ينتج له هيد ضغيكو الصليبي والملائكو الصليبي عراريه وكبتك دي المعركة أي وعي يقول إن إليه التاجين حيث يصير بحيني إليه التاجين حيث يصير بحيني وإن الله عنك يعصدون المنافقين طبعي أمر إلى أن الأحزاب يصبح يصطدي لم يذهبوا إلى السيد تجين إلى أهل السبحانه وإن يأتي الأحزاب يصبح يصطدي هذا ما هذا يودوا وعي تعلانا ينلو أنه يبادون باديها يقص الماضا في الأحرابي. في دا ديه غرو ولا عباديات راس المعاب حبي اصبح هي صتم مر بن قالاشيو وحي ااتك عينيه المجاله الى ماش بص كنت دجينه غالبا ويرره اني كما قيه او غابيه لسر المعاب يسالونا حال الوالدين ينعن بايت المركننا عباديات بسر هي الزايو بوچوكا اها مير مسلمي قال في بير فاصي كلمه واحده ماركه الهي وانا قصر سنه خليه وحبا اني انكم مقيه وحبا ليسو يرجينك دلي بحال هذي جوله لا كن ركيمان انت يرها وايسوس اه يرها الله اركا اللهو حبل لي غيره حران هو كوان انت ملهم مرمرا ايسكك ليه مركه وحران معفي يا مرئي كان مقين يا دورو وابكوا كلفرفره يا وسكا قيره يا يوم يحسبونا مرافقين توحي عمرين يا الاحزاب اصبح يسطرني لن يذهب الى اس ان تي في وينيتي هذين ما دام الاحزاب اصبح وحي جعلان يا وجواب ورئيت في الاحزان صفايت تتبو ربينا ذا يا ود وواحد خلارا يا لو الله ما يبدا دون بابيها يقصوا مع بعض في اعراضه الباديه نحن ونا الباديه يقصوا مع بعض يسرون حارا ويدعون علن بارك وركن اي باديه يقصوا فيكم بعدنا يقصوا معها ياما ما قاتعو ما بقا لامن الا قليل غير قال تعالى الىه جل لقد كان لكم وحيا انكم تصم ما في رسول الله رسول الله اسوه بيشدا يسبع حسنه ونكسم لمن اتبع الرسول كيشو وصنته حي كان هو من كسوها دين الله واليوم الاخره الله يا مارف اخر يدري وعندما رأى المؤمنون مؤمنين تمركي عركين الأحزاب إسماعي ستبه قاموا أيضا هذا كان عن عركينه ما وعدنا الله ورسوله ما وعدنا الله ورسوله وإلهي الرسول كيسو وحين وضع الانقابين ومن الابتلاء والاختماء انتحانه وصدق الله ورسوله إلهي الرسول كيسونا هم الشيخين وما زادهم وسياد بما يؤمن وما زادهم مؤمنين تُمسياد اي ماء اوه وما زادهم مؤمنين تُمسياد اي ماء اوه وحا اي اركان الا ايمانا ومين امه حره اي وتسليما جانس اي قام صرحه طول واصل وين رسول كيجلس اصل صلى الله عليه عليك قف على قفك إلهي هو إنه معلومتك يا مدامع ويجمع إن إلهيه دم بضافه ومحارسه معلومتك يا إلهي عدابك إلهي عندي سكبت باده بريكة الله ربناتك لو أنه حصولك قد الله عليه وسلم أقوى الشيسة ويقول نظر لهاي أقوى الشيسة ويقول سمينيه شرعي لسوء الله قد يغادر رسولك صلى الله عليه وسلم والدين كان لدينا ويجب أن يكون لدينا ويجب أن رسولك صلى الله عليه وسلم أن يكون لدينا ويجب أن يكون لدينا وقفك إلهي إيا قيانه ما يساوه بل في القرآن يقول هذا لقد كان لكم محيينين سقنادي في الرسول إليه رسولك إلهي أن يكون سقنادي قصوة بيشباس بي بي بي وحسنة ونكسن كبدل الليمان قفك يوصنا في ديسة رسولك كان هو قفك السوهاب يرشو الله واليوم الآخرة يرشو الله معنى يكوتي ماذا؟ سيجرد الإمام البغوخ إلى قارب محباس يرشو ثواب الله قفك الدمع إنيه بمعنى يتمع قفك الدمع وقفك الدمع وقفك الله ورشينا الله ويا يوم الاخره مالك تقيامت دم حوجر وعي الىه الجلل يسقريو ما انت سماح حي واحد ترى كنت مد الرجل وخوف ستفهم مقاصد المحيان وقول لمن كان يرتل الله ايخشى اوت الىه تبقى يا ويوم الاخره مالك الضبح قولتي عفسي اي قبه والرب العالمين ارى بيسي عليكي ستبقى دريق اللغه ببادو حبابك يا عربي سمجيرو الا طريق اللغه بيد ماحاني صلى الله عليه وسلم دريق الى ان حديثي سيرلبيس لوغو غايرو او جن لوغو غاانا ماجيرو الا طريق الرسول كماحاني صلى الله عليه وسلم انت طريقك الوخري انت طريقك واخريه ساسترابد قف قسطه امم نهر خوميسان بقيامه وان نض الميزان كفتك واحد كلب عقيدة هذا ، إلا دا دا دا نبي محمد يا صحابي السيء إلا دا مو الحمد لله كن إلى رسول عقيدة مكبيرة هل يرغب صلى الله عليه وسلم يا صحابي السيء صديق و أحد إلهي هل يا دا محبوبي هل أجدتك و أكرره أنا و الله بكره وحكا لما قفت لنه عقيدة أنا إلى رسول وحن صحابته إسم عقود، إسم الدين وعقود وروحانه وامحك، ما يحيط لديك حيط لديك هي عقل لديك عقل يرغب الدين أن يكسره وهلاك هلاك جلد عقودك وكما يدوحي النبيك كسر ما عضي صلى الله عليه وسلم إنه عقل الدين النبيك سيداينك سليم بيصور تقال ماهانه ساساً موليتشه دو إلا اللحية ولا أولا عقيداتي إعداداتي الدين كنبيك كسر وعقل مهتدي واحنا نقول بي صلى الله عليه وسلم ما يا ويلك وحال ليله اللجوء الى اساس فقدما عقل بي يلم لا بلاس محمد صلى الله عليه وسلم الى رسول بي ان عقل هو فقدت يا وحن الى هي النبي وسود بي دينا هل كان عبد يشرح الله وكان اصلا وحلوهو كينى ماركي اصبح يسيه قالد يماجه ما بقوا واصدق ما باي واصبروا الىه تسبك سرغتشوا ساسوا قال لي كيفك ليه مؤمنين فصاصل الكهرباء مركه ليس انتحاره اي غاله دوله التمادوا انات سغناتان صبرتان الىه يوركي سرغتك فصاصل وصوته بيشوا بيشوا اصوح حسنات ونكسن لمنقص ايه اصول نعط بيشراصو ك لمنقص ايه اصول نعط كان هو وكاسه عا به يصولاها اله المتكبر قيا ايا ويوم الاخره معل في الله الى حسين كثيرا ذكروا حس كثيرا فربا اله الم المنافقين مارسوا والرمي وصفاته ده دي ايكمل الارجاججح ايوه وحوه ينسلينمه ايوه الجار تمر قدامه الى الهي رسول كسوا من الكديم حضراء الهي صفات المؤمنين تنوي شيئا صفات المنافقين طبعا لكمو شيئا يمكن ان كفروا جامعا وعن الكحرم صفات المؤمنين تنعان لكمو شيئا يمكن ان اكون ضيئا فيهي لمكا مؤمنين تنوي شيئا المدينة طبان كونوا غاله اي دول فارسثي مؤمنين توقوا هاما فيلسي كو هامنئ انه هو الى سبحانه ولما قال المؤمنون المؤمنين تم مركي اركن الاحزاب اصبحاي صطن قالوا هذا الله بالله نبلن قالوا من الابتلاء والاختبار ان ل امتحان ايه ان ل امتحان ايه كبد النجار كظم بير سيري سوره البقره الى يري ان حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتيكم مثل الذين خلون من قبلكم مسدهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه قال الله علينا صلى إليه وهنا وكل المؤمنين ط خروج الشاغل الامتحان او وكل ما وحط امره بينات شليسك غليدا ايلا وصلناين الى امتحان كولمكم مادي الكورلي ومادي الكورلي قال تشال وصلنا له إلى رسولك <الهصول كي> يا مؤمنين تلك <تلكيوه> أي رهبان ترجعك على الوقت وعرف طول كيف سألتك إلى عائدين كرسير الله يقول السبينين إليكم فالفدير مركا مركا أعياد الله حريري هل كنواء المسلمين دقيها متشفق عليك وأنه ديرا أعيادنا طلبكنا الدودة مركا أعياد الله يا رسولك سكرون بطن سير أي شاعين وإيمان طوام الحريري وعمل امتحان وعنه ابنك جيركين الله أولا سأسه ليكور ولمر المؤمنون المؤمنين ثم مركي أركان الحزاب اسمها يصطبهم قالوا هذا كان عدو جان ما وحيو يوعد الله ورسوله إلهي الرسول كيس مضى الرقاب وصدق الله ورسوله الله يرسول كيس الرمي الشاق وما زادهم فحيك الزادة وعدو حرده ما رأوه وحي أي أركانه. وما زادهم مؤمنين ترون ما رأوه وحي من العجوية إلا إيمانا كمين إلا إيمان سيادين إلا تسليم الهجنس إيمان كنت يبسي سيادين ستبطأ الشيطة إلهي يا رسول الشيطين قوة قفتي إيمان شيطة على الإنتحان وإبعاده من موسيقى إلا الله تعالى الشام بيقى وحيي ألا يا رسول الشيطين الفعل قوة متى يقين اول وحي الله شيخ الرسول كاشي شيخ في اعلان هو اوكي ايمان كودونا كوكو اياه دا ما وحي كمي طاي اياه كياجل هذا فرحه ببان او تو سي يقف ايمان هو خطا ها ان ملي اركان با كوماينه اس سي سي المؤمنين والمنافقين تمس فو يا لقد قال لك وحي سبناه الى في لي رسول لمن في كان هو الله رسولك الى ان خصمنا باي الى بيشوا صحه سنه ونكسن ايمان قصر يرسمنا في بيشوا ونكسن او الرسول تكون طيبه كاره ومن الله واليوم الاخره كثيرا ذكرا خص خصكم كثيرا فرببان. وعندما رأى المؤمنون المؤمنين تمركي أركيه الأحزاب الإسباعي سطبي قالوا وعيدا هذا عدل بانه ما فيه ويوعدنا الله ورسوله الله يا رسولك يسوى الموبة والنقابة من الامتحان والاكتباع أو إلا إسامتحان أيها امتحان تغيير وصدق الله ورسوله إلي يا رسولك يسوى ما يشيقه وإنه الشيقه نطعه وما زادهم المؤمنين ترمسيه دين ماره أو هوحى أي أركان إلا إيماناً همين أي أسياده إياه وتصليماً من المؤمنين المؤمنين تكمد أحابين وإلهي من المؤمنين المؤمنين تكمد أحابين رجال رقص صدقوا كل شيء ما أهدو راها الله وحي أي قلب الله من ما تركيسه فامرهم رجع سيكملها دائما من قبل قد جاءت بوتي نحبه وبلكيسي وامرهم رجع سيكملها هذاي من قبل ينظروا سوبيه الشهاده تشهدا وما بدلوا من اي شيء بدل تبديلا بل انما يخظر وانما يخظروا له اداته الى هيئه دولي سوى امتحانا الله إلى هيئه انه اقام لري الدرجه اصبحت بين قوه الرنفشاجي وقص بنادى بلنك الهي بسيف الرنتريوكوا المريو او ويعذبه الهو عذاب المرافقيين قوم كالده بلنك كبحي ان شاء الله ضد دوره او يكون عليهم اما او قد تور اغلب هذه التورات كينا ان الله الله كان الله هو احد ورسول من قد بداف بلنك من تاب الي رحيماً <تصفيق> بالمؤمنين والمؤمنين تنعون الحريس بلاً ملك المنافقين تإلهي موسوش يقول إنه بلنك بلنك إنه كبّحان وهو ملك ينتج حرار ما إنه مرأة اللّه ملك عجل بي يميت حرارين إلهيوك النوش يقول إنه مؤمنين تسفاده وهو عجل بلنك نمو بحر وحجاً نضع إلى نارتاً سفاده لك للمدنية أسباب واو المؤمن تصفاضا اليهن جاء سبب ونقون قالوا يا المنافقين تصفاضا اليهن ما راي سبب ونقون ابو محمد دارت صحيح ا بركنه دار ابو لا دارت خلق جروك مع الصحابه المنافقين الى النوسو شغي بلانك اني كبخين او كعرارين من المؤمنين المؤمنين تأييك هذا ذلك هجال الرجل رقصوا صدقوا كل شيء نا أهد الله عليه إلهي وحي قلب الله منه وهي أي إله قلب الله منه ومنفره إنه سغنانا يأخذ باللقاء مالك ولا لقوله فمنهم رقصوا أيوه كميد هذا المنجد القبال بطيب نحبه بلا كيسي نحبه الإمام البخاري وطيبه أهده فهو ايان اي ماذا قمنا وحيدا اي اجاله مارك الله وضعه اسكم معنى ورحافظ اسكم معنى وي فمنهم مرقص وكميدة هذا من قبل قبل قبل نحب قبل نحب وبركيسي ووحيدة ان تصغم هذا ماركي عدو للاك الميت هذا الذي ديره شهاده قاتل ومنهم مؤمنين تيو كميدة هذا من قبل ينتظر سبح قبل ما وؤر بي يرسي ووحاي سبيان مالن مسلم يقال دغالميا وينك تقو انتي بني سبنابا او اي مالكس اللي بن الشهاده والمقاتل كفك وانت وين يسين وين يسين نيها صار الله عليه وسلم وقف قدني يستشهد انه قل زابط بالتشاور ورا الصناب الله رحمد يسكمك ا ماك وكتو انت واجب واخو ليك لا يور وريه مال المسلم يگال ساياني سغري مال خاصه وكتو انت في السغما با بلانكي اللي اي فرييه لا ناس اوتيس الى وقدر عذاركي أنس ابن مدري بقال كيباده النبي صلى الله عليه وسلم قريش عيسكو خلاله جوب وين قلت اسلامي هري من أهر وأكامحنا موسيكو المنطق حيالي مالكاس بقال الغمت تلبي ساسي رادي ذا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كم الله سيبري نصواب معه قايم مركز ومضيار سناد ولمكيانا لموهد القايم قايم ياركا قايم صدح مغاو المورد قايم جلانا marka rabbi malinka astamaqna yu kamtaha marka aad ku u baxmaabo ugu ciixla go'ta kogaado nabiga yagaala isku xaleelan inuu go'jo keyi saax inshaalla madhibe marka u ballan yahay lagab ballan ka sidii isku allah yaab fi ma baad sallallahu لا يرى ين الله لا يرى ين الله ما اسمع وكيرحدي الى هي اتسو قد لكن وحان سمي الله وعرقي دونا وركله لو وحان سمي الله وعركه اه كلمه قراءه وفي الخروفه وحان سمي الله وعرقي دونا ا ما ريتكم قد لسه ما ما ريتكم قد مركي لسهني او ساري وقت انت صحابه اكثر كانوا دوه نبو صلى الله عليه وسلم ودي ما بيرتين لو غفتوا بسبيتي الله عليه سحب من العدو وسحب تشريف انصاره وامنت مركي ودنت عرشو غريرو الله يا و مركازي واهم يا يا للريح انتمت اجده دون افق يصحى عشان اجس عارفينه بوترهيت سو كده عشان اجس عارفينه والله ان انا اوده حسنيه كلبسوا قالوا ده مكبا قش قش قش اش الوال ديرين واق غوغوي واق غوغوي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 من المؤمنين من كانوا صدقوا مع عهد الله عليه وكو سحابا صق صحابا صدقوا من. من المؤمنين ما منين تايكم هذين الرجال رجعوا رق. صدقوا كل شئ ما ها الله الشهاده شهاده السبيه وما تدلل المرء سان بدلين تبديلا بالدليل ليجزى الله حيث تعلق الفعل مقامك لغا فهمي حافظ ما كنتم تسوق الدليل ان ما يختبر عباده اذا يوهن ادوماته سواء امتحان كان ولا سيمتحان معها هي الله انه اعمال مريد دريد أصادقينك ورمت شيئا إيمانك وذكروا شيئا بصدقين كنتو بإلهيك وعبال المريض صدقك الله معك يقول حافظك أي على ما أهد الله عليه وقيامه به ومحافظته عليه رمت وقصد غد أي قصد غدينك أي إلهي مبالا قادمة العالمية إلهي السبنانية صبرك أي قصد غد أفتك باركي سماها الوح وافي الهند اه يكون سو ما له كوسوبره بلانكاي او تيغي بلانكاي الى لينيا الى ان يكون ابال مريو هوا كوس اول عذيب الى هين عذابه المرافقين قول كغالبا الى هين عذاب الله المنافقون الاولين و خيرا منافقين تلو waqoo ballanti ay sheegay ilaahi ka baxay waana ku waamirta ilaahi qilaafa inta badan waxa waajibaadka ku baxana wa in waajibaadaka kale muqaddaro laakiin walu madu sirri tola wahi ilaahani inta badan waxa waajibaadka ka ku wa munafiqi faaqa ayu ay sameeynaayaa wanaag wa مركي وفرصاتها رغموا صنداتك واركاين ويكاين تقال ويكاين تقال يقول لك انت واجباتك الهي كاين اما محرماتك يقول قال تعالى الهو الحبيب ليجزي الله الله انه أبا المريض دراد وادو ماذا يسوي السابقين كوه الرمت شاقل وإيمانك وذكرهم شاقل بسدقه برمت وضعينك وعبا وهو المعذيب الرحيب المنافقين وقال الله ان شاء الله أو يتوب عليهم أنه كالطوبة أكبر إلهي هو إنه سبحانه وتعالى وعلى النحريس ومن حتى منافق إنه الطوبة كأكبران معه آه إنه إلهي كالطوبة أكبره والطوبة دوافكه أي نعكت ونعكتها إنه إلهي دوافكه كان أكبره لي إن الله الله كان الله وخواه لي غفوراً يجب أن يدافظاً دا. لمن تاب إليه رحيماً مثل النحريس من المؤمنين المؤمنين تقمد هجال رقصوا صدقوا وكرموا الشيخ ما وحي عهد الله إليه أي قرب الله من عليه ما يقول كيسا فمنهم رقصوا كمده هذا من قبل قبابوتا نحبوا بلا كيسا ومنهم رقصوا كمده هذا من قبل ينتظروا سبيا الشهادة وما بدلوا أن بدلين teedilem beddeli li allahu E innama yekhtabir idade ilai edo vedi saa intihana li jelzi allahu silei vabal mario assaddiqina datki vallan ka iman ka karrun sheegei bisiddi muntude owe yu aaddibe uaadabu almunafiqin ua ka gallava inshaaha buddhono أو يطلب عليهم أنه كالتورة أكبره إن الله الله كان الله هو أهالي غفوراً مدداً بدافراً لمن طاب إليه رحيماً بالمؤمنين مؤمنين تفضوا المحرس بظلهم أيها الأهالي ورد الله إلى هلواء إليه الذين كو يكتروا جالبي بغيرهم عرضوا ذي حالاً أي كسوا أيهين أي سبعي البالي أي إلى هلواء لام يمالوا حال السقارين الى هل خير وهو نك وكف الله المؤمنين مؤمنين تن علوا وكفي القيطاله دغا وكان الله الله هو اهاب قويا من اوذبر عزيزا او قاربه تيسو مال مرطق ايريحوا نغا وحن سبحانه وتعالى اسمح هي صفر القاربي طبل كيكو ان طمصين انت هيابو إلهي, إلهي, إلهي وحيد ما أن نوجب كل صليبي أو باباي يا ملائكه اه هو يق وعيسو كاين بيتره إلهي وإنه هو على بابي وصلاه اه يا ملائك لو لاصل صليت ايضا كل قبه وإن كوري لا لارت إلهي إي وعلى المسلمين توحد من التاجس وحق يا ما غير لا في الدنيا ولا في الاخر قدوم كانوا وحقيره ما جاؤوا جول مهري ياب يا كريم ا كان نبي يبكي حويه يلقوا لا دغالمايا لا سوخينا ويه انسلام ا قصار اي الله اكبر ا لا اله الا الله وحده معبود حق العالمكر صداقة واحدة بلقات كيسين وقال منه يجرد على الناس وقال منه يجرد على الناس ونصرى عده أدوه كيسين على الناس صلى الله عليه وسلم وعزة جنده كيسين إلهي وعزيه ومسلمين تيلهي أوضه ولياله وهزم الأحزان واحدة الصوبة قال الصوبة عليه سبحانه الكربسو كبيه فلا شيء بعد وإلهي قدم من المجره كل شيء يفنى وهو الباطل هو الأول والآخر محنه اليوم فلا شيء بعد وإلهي قدم من المطلوق وهو يتبين الباطل مقني ورد الله الله وإليه الذين كفروا جالوبي بغيره العربي هذا قال أي كل شيء العربي وعيصان ضدنا الدلين حولنا تعدنا وحبوا لإسان عربي. لم ينالو حالة إسان قارئة إلهي عليك خيراً وحوناك لا في الدنيا ولا في الحقيقة غير مجارئ أدوك نبوش إي حوال مهلي آقيران النبي إلهي الذي قلمت يا مؤمنين هميلي وحاكاً كبتو مكين ماراً لهم وكفى الله المؤمنين مؤمنين تغلاهما كالكافية القتالة وإلهي هو إنه مؤمنين تفير ولا يصحيحك أسخحا الحريري ella kala shanduugo iyo kala baxay ee ayba si qabalka geertay ma wada Allahow rasuuluhu illa qurur fashil ka damay ma jiray dagaalkii sasaha dagaalba marxina ayro isturtura dagaal ma day haler doqore libir libir kuura dauku ma day aa busha qabala la sheegana waxa leeyahay waa hal saacad subnacta ee busha damal la sheegay doqore libir ku kana So on väga hea. Ma ei tea, kuidas see on. Ma ei tea, kuidas see on. Ma ei tea, kuidas see on. Ma ei tea, kuidas ورد الله إلى هلواء الهيئة الذين كفروا بجاله بغيرهم على الوضع الحال يكون لها إلى هلواء الهيئة أيضا إذن كي قضى لم ينالوا حال أي سجارين خيراً وهو ناكئة وكفر الله المؤمنين المؤمنين على بكك في القطار الضغار وكان الله روحه هذا طويلاً لحبنا وعن ذلك الذين يقولون أنه سوداتيين ظاهروا هم مشركين ترك من أهل الكتاب يا أهل الكتاب حالق أيهادين من صلاحيهم لفلسيادهم دي أنك سوداتيين وقال فإنه وقلتوا في قلوبهم قلبيين كذلك الرعب فريقا كوح تقتلون وآدلين وتأصرون وقفالين فريقا كوح واورثكم الله وورث الذين سيعرضهم بالكودي وديارهم غريوهودي واموالهم ماليا الكودي اي وارض لم تضوعها بلكا صلم تضوعها اما بها بالتربه كل جو سرق غااله ثوبان كانو هيبه زوب بحي الصطات اعامري قريش اي احباشو وحي اهاين عفاركو هو انت لوصحت قريش انت لوصحت عفاركو اهايه غدا ثاني يو وحا لصودان المكر كنتهي ملي خرره منن كيهود اهايو بلان كي كبحي او تالو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مركو كسوبحي اغي او غاله wa uyuunigu guriiise guriga umu salaama ayyidii hobkiyo digay kubay sota saabu go'o kubaystay wa imama ayu xanta marxa aa aweey weey umma hamki yaqti dhana hobki marka sanadirhaa marka isna ogow malaa'iitu haddanka inriir fee irbi an gaaladi mere da weyn wax soo xaray hadan soo laabtay mar dhihi weero aduun maadii ilaahay wuxuu amraa irhad inaad raaxay oo weenki yahayuu daa haa ee xaaladii adkees markii maray balanka kabaxay ee dabar jirinta inuu qulsooy hor mar qalbiga xuf kadib wuxuu dhiguu sii gilgi مركزة مدعو إعلان بحشي صلى الله عليه وسلم وفي هذا المركز يتحدث عن عصر السبية وعصر المداري مدعو إعلان بحشي وطوله يريد قف الله قفك إما قرأيه ويؤديه أليه صلاة عصر يوسر كنتو كالرير بين القرية من القصة مركزة هم كالله بابا لماذا يتحدث عن دفاع كتب وإذا كان لديهم هم كالله بابا وضبط ابن اي قصي فرحه طوباي اللي تشير اعصي في صلاه بعسرها اي بس ملك ملي بنص الله عليه سيدنا كبم النسو الا صو يبكي ضو ضره يبكي قلع الدروب يا سكيني تنوض حياهك صوت شفه ما يرجع يضل المراي صلاه بعصر الضهر واستراحه الاسحار قروا عليه هذو ما بقى صلى الله عليه وسلم و نعم هي ميل غير بقى قرى كسكين عليه ورنا و اوبو تشيدين صلاه وقتي لا دا هي اي دقدقه ووبو تشيدين او تشي انت ماشي كنت كان حرمي الاردين لا بعدي هذا والله شي خلا لون سيادنا يلانده هي كيسوتكودان وان سو اردي انغو هورانتو سو اردان ما ما كان ليتكل حاليت معنانا ما سو لاك نغو نيتنا معنانا هذا فيد سارو سيبحان نغكر تصيد احنا نغكر تو و كتيهاك فيกราفي كور ayaga yidinn mo khabir ala fashion abin mabala laqir markasi mar allahu bisuutu ya isbooyiy cabunti boy odumar kiboyee qalbi chira aka raban kasooga oo qalbi wax na muslim marka asir waxaanu kula fagaa ma biga isku dibe daan taraso musharudiin ma nawar oo uu doo aadha ha marka intaas waa siyaasad intaas waa qalad رسولك غانتيس الى اغا فرنا ماخ فرنا ايش حسب النار ابو تو ماريت دي الى انت سوت سعد من عند مركز بغالتي يخدموك ضواعه بغالتي وغان ربا احزاب اسمح لي سي خضاره قاعد انفاسه مركز بغال ماتمان الله عليه و تشلاص في هلقوم ولا سوق قاده مرك ما aqoladi xora ka dhig saxaq qoladi islaam ka koob midina ma kale degana in la sadexda yahood bal qurayda bal nadir bal qirqa bal qaynqa arabta islaahay si alla kala dhaayo nimankaa reer aws oo islaahay si gala la nabdo kuluun markaasay nimankii reer aws oo ka in ay ka maran ay xora qalbi ka waan ka ma ka is way sigaa hadhu knee من samay ninka xora baa man tafaaba ee xagaa oo wax walba ku deey waqti ka saarnaa ugu maraay wax uga dhanka wax cusken waxay ogaadeen in soo wax ihsaan u sameeyay doono ana sha ka la sameeyay doono istaag oo مركاس و ركوم كاين و مكفر يا ايجا كاسنا الرحا مكيسيري وعلى من في هذه الخيمه خيمه كاينه عندها كيوخو حم سنتي مركاس و نا غير ها ايجا تبقى كون كغو فالنبي صلى الله عليه وسلم الله لقد حكمت فيه بحكم الله من فوق سبع السماوات حافظك سلم. ميفوق الصرع ارقعه رفيقه سودقان تضمر السنهك قرحون كرمغاتو ميوكوكو لا جيخاي غولوب صابح كاو كولي صابح سيط مرحوجات تشكلت تضبات بقو اذا سيد بقو مرح لا جا او مالنت وله يوي صابح الله صادق مركاز عن بيت يهوذا القودقودي ني هم دات كان لو يهر اي قلكا لو واد كاسي بلكم د ما الا نحنا سنتجيه هذا يومي يومي يومي يومي يومي يومي قال تعالى إلى وحيري وأنزل الذين ضكين إلى حيوة سوداتي وإسسراتي ظاهرهم مشركين تقوم بكلمة يومي من أهل, أهل الكتاب حلقه ويهود من صلاصيه وفيسيال كوني قال كالسوداتي وإسرائي ووضنها على كدل لا يوجد القفل الذي يملكه وضعه وضعه هو الشخيط وجري وَقَذَفَ إِلَيْهِمْ بِقُطُرٍ فِي قُلُوبِهِمْ خَلَفْ يَلْقُ ضَوْضٌ مَا يَلْقُودُ الرُّعْبُ بِأَرْغَدَ فَفَرِيقًا قَضَلُوا رُؤُبِي وَبِيَدِهِ وَغَشَنْقَتْ وَطَغَى وَقَفَ لَنَا إِلَيْهِ فَرِيقًا قَوَامًا قَضِيَ سِيدِي وَخُدَئَنَ إِلَيْهِ اُتْمَامَ وَأَوْرَثَكُمْ إِلَيْهِ وَخُدَئَ نِسِيَ أَرْضَهُمْ وَكُودِي وَدِيَارَهُمْ وَغُرْيُهُودِي وَأَمْوَالَهُمْ مَا يَلْقُودِي labaq hore ka baxmay ceyfoo una kuru سحائب قدمينا دعس الله اكبر الا مركي طاوو قرب عياتي رب الهو ما سمح نفسه يجي صع قريش دغال حبوب مي نيب نادو غسو دوري دونا الا هو باقيه هداي قريش وركيت ما عليه او سنديبو سو دوري الا هو طاو عن شهاده اليكت الا اهل وسوحن iraq tu as indee ku rahe meshe tu dambeya asali yaba khubni marku khubni yamsuka la galib awi waqa'a khair ah kadibna ilahi wa lana subhanahu wa ta'ala fa suko أرضهم بل كودي والديارهم بل يهدي وموالهم بل كودي و أرضاً قلنا إليها بحال إليسية بل كاسو لن تضعوها أبنى كيسي يجب أن تقول بل كاسو محيييه بل كاسو أغلق خيبة والغفصير خيبة وحكره لغفصير مكة وحكره فارس يروح ابن شرير وخيره تمام إليه لجهدو أيها بإعقر تمام لأيسو وليك أبو مسلمين تتبيريك عالتهم وَكَانَ اللَّهُ أَللهُ وَأَحَادِ وَكُلُّ شَيْءٍ وَهُوَ الْمُقَدِّرُ <تصفيق> لَهُ وَانْظُر إِلَى هَيَ وَسَوْدَئِيهِ الَّذِينَ كُي ظَاهَرُوهُمْ مُشْرِكِينَ تَرَكَ الْكَلِمَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَهْلَ الْكِتَابِ رَأَيَ آه هَذِهِ مَنْ صَيَّصِيهِمْ بِفِزْيَالِ كُذِ أَلَكَ سَوْدَئِيهِ وَقَذَفَ إِلَيْهِمْ وَقْتَرِ والطاغرون وقف علينا يدين فريقا كوخا ما قد واورثكم الله حق الحل والانس يارضهم دول وديارهم غريوهودي واموالهم مال يا الكودي اي وارضهم دول من كل سيك الله الله هو هذا كل شيء محول وبديرا من اووره يا ايها الذين امرنا قل وحق تري لازواجك ان كنتم نهاته تريد الله ان كنتم نهاته تريد لك الدور ايه الحياه راشه دو يا دو يا وزيره طروح ديبه فتح علينا كاريه وما تخفكم ان انبهي الى سيه واصرحكم ان انسي سيدين سيدين ترز جنير وإن كنتم نهداته تريدنا الله الله من الدولة إذا وعصول رسولك سأدون إذا والدارو آخرة الدار فضمدوا آخرة يشنب أدون إذا الله الله أعدوه الديري للمحسناتك وعمل كوبة وناجية من كنئذ كعاراته أجر أجر إله من الديري أجر كعليه وين براع على بال رسول الرسول ينهف او سغان وها دحداي ما صلى الله عليه وسلم حاسس في سوره اي ما دين دي الله بذلك نو واسب نبينا صلى الله عليه وسلم وقت بي سي مستحدثي اواد بي سوو كل شيء واجهادك يا دعوه يا دينك ثابتس ما شقيه ويعوا هيا واصيه نالكم هذا نو واسب نوع الواسع، والله يقولون نوع الواسع صلى الله عليه وسلم حقا وقف ما دارهم تصوى فاسي بلا، ومالء يسكفلون إلا مسلمين تقاركوة وماليين مبنون حاسسك ونبغ فرائتهم بلء يسكفوا هذا حاسسك آبو رحمار مركزاتك استحمرين وحاولنا نبغل حاسسك ونبغ فرائت <مسكي> انا رأييي مسكي تبت يوحسوش كينا اعني الوركة كينايي تقول تقايير رسولك يا رسولك يا الله مسكي يعني وحي الرسولك هو حساسك المفرد كيسين المعنف اعني رسولك يا الله مسكي بكي وكوحاس اللي جاء الشيجاء هي تطعب في الصحبة ويكيش هيجلها ويقوش هيجل المنافقين تقلوا كرقرينها بحر وقالوا مروردة تشويش يا حوضة دعاية الاخر مركعة سنبي برشة تسوى تقول مثل كيف سيساوه بواقه وإذا النبي حاسس كيسي مصافرين أنا صيحين كذلك أسيق أو صلى الله عليه وسلم حاسس كيسي نكو حراري سيمهين أي مدى أو بكه يصور مري وإذا مضل مينو صاكر الله, الله ما فصح عمر أيين الله ما فصحي وحي نبي قفلها لما حاسس كباشي فديا ارتو ومرو 5 من السنين قالو لي نسيت اما القران تمام مركازو مر كازو ندر توقف على اسف الفري قولي هن حول waarna arf ku baqaaqay aw bakarna ku qodo ay garaacan markaasana uu raacabaan kale ah marka marka halkaas marayda aayadan suud aayada far wahayra waay nabada khilaasi dabaha khilaasi kala laba وإن فراء من رجبك على حيثة الشكاية بوسد أدبالك إليه دا واسم وإن سبحانه إلهي الرسول كيصدورك يتشمع قيا ربنا بي عائق وصع مدرو الله عليه وسلم عائشه قبل العمر سجاره قبل مكة سجارة أهايين سجارة أهايين سجارة أهايين شم تريشه شم تريشه أهايين وعائشة بنت عبقر صديق رضي الله عنها هي حفصه بنت عمر ام حبيبه بنت سفيان سوده بنت زمه يا ام سلامه شمطاء سقرائها ان اظهرت كان وحي عن صفيه بنت حيي ان نظيره ميمونه بنت, بنت الحارث الهلاليه زينب بنت جحش السبيه جويريه بنت الحارث المصالقه سجع الكاسمه كاسحاء ما برو كاس عايشوا قبلان عايشوا وين ويروحوا عايشوا في ارينو في شيخه وعند تشألها إلى الدك دك لا تقول شيء ربعانك هو رحك قادم إله قلت أب... تشطه آبها إيهو يبقى إلهي هو هنا سبحانه وتعالى آية من سبحانه وتعالى وقلت دورانه إلهي يا نسول كيسي يا چن إيه الدنيا در تحبير وإنفوره أما بحنا نسينا تبروا الله ترخنا أما بحنا نسينا نكارتاني بسي hay markaas idir ma aqaa a abay hooyay kala soo tashada ilaahiye resul fi santortey cham abay hal shay ka asnaayay ani gaapniya diga sab dilaw ha qof xaasaskaaga u wax aan doorto aa wax soo ta ان معلمنا نهي غير وضعنا هي بشاره ينهي تي ان وي ما لكتي وي ديدو وشيغ بس فقم لا مثل الله يا رسولي دارت اخره انو دارت اخرها كل يوصيوا هلكه سفكا فكهه المسلمين hadar wa dorna gurkayo baqa hadai sandora etere gurkayo baqa wa kama fun hadai tir furrin kandora hal baqa wa qwan halda wa إن أي باغنياء دين دين كان اصله في سوى نظيف نابع الى السعوديه نابع حديثا باغنياء ديما الله نبيك غوركي سقو خاسسك بدار او غوسن هي شيخ وقت ما اسمع وانا شهينا وراءه مواقفك الصح سكا مسلم قفي حدا ركعتك توفه القرب الى شروعهن شي الله عليه وسلم جاعو كم كنتم صرنا كنطرق على الكدب هذا الشيخ هو اللي هو لكن قرى من كنتم جريوا ثاني كتبه وغير مركو له يركد الكو حمني خريطته الى خريطه عيقه لما طيب خريطه وعن مجدر الكلمات وقطوسه الاخير شهوه ما هو اهل المصلحه والحكمهات يدحرو طلب طرارات حرف غبره او بكره عايز تقول لي انت كراوي سامع قربها كاركوت اغونلي اه او اغون تسلو لكوليو او قلبكوده بدباديو حال جبارهم بكره عايزك تبص تري ايه الحياه قربت على المصحيه واحد من مراكز الجوع جبار بتاعنا منها خويكي وميسه ولي شروق والفيله سيبوا صرامه وقت اغوانا بصوا واحد جاريته وهو مله وصمعه بقى اصبح قلبه بيدن دلاله او اغوانته لكري وفي فتره مراكز الجوع قابيه تخوها انت طلعتي دوت اي ماده كنت صطمع قرنا دي الى habayib il mukus wa rahmana wa islaqia ah juwayri mabq gusray heba musalif ta bagala suqabay o majabshalla suqafa juwayri nabiyullah sallahu alayhi wa sallam mal huwa akhir inka gusray اسلام في صدوره مركا وحوين علاقات ان دكان لا ييشو او دكان اسلام كو رب العالمين انا قال تعالى الى يا ايها الذين قولوا حق قدر من ازواجك احساس كاغا ان كنت مهدته تريدوا حياه ديه ناشهدك ودونيه الى وزير التهاب الديه تروح لي يطالال كده فتعارينه عن امببي ال... نسيه عموت عايس متعوا عليها منكم مركو حاسف رني اخيارها ديه هوغا ام بابخير او قلب كبيره وانسي اه وانسي الان لما عمره واحد قلبه دي مهركدين لسيي وقت ما حلاقوا حسان الناس واحسنوا الدكتور حسين توضح ليها فتعالينا تعاليا وما تكنوا ام بابخير نسيه غابت يوصلوا راسك صوت الطبقه ميركي الذي يجبك على قادل ايه صمالي صبحا لا أخذك لكي أدوه واصر بيحكما آم ببيحيدي واصر بيحكما عن السيداي عن الفرد صراحة سيداي وفرد واصر بيحكما عن السيداي صراحة سيداي سيداي تلك جميلة سيد قرحان عن السيداي انت قفك ميركي صلا سيد ان ببيحي هل دلقو قرق كليه سيحا والشرفان والشرفان مهر ماء يأذب لك أنه ماء يأذب لك يا سورج هذا لكي يقول الله و ما يأذب لكي يستفق الله والسلحة وإن كنتم الله الله من الدولي ورسولتي سيد دولي دان والدال الأخيرة الدالة تعطلات فإن الله الله أعد وقود دياري للمحصناتك بحن الكودة وناتية من كل مدينك حالاته أجر أجر أجر أجر كو عظيم وي فعن وحيك أنك درعنا خذيك بيتي خوية فضائشة إليك وحافظ وحبلان وكشي فعن وحيك اسكحة سبسيني نواب مهم سوشات كمادك قوة أبو فضلك بنا خذيك يعيشك لبغى وديا فاضل البطناي والمضو كم نقاشان صضح قوله كلي خير خديجه فاضل برن عائشه فاضل برن ياهله يا لغه هذه لبدوده وخير ولا شهيه خيان لكلفاضل يدي علم البراني ابو عباس بن تيميه الويزي مره يقول waahed ehe saanayntii awalkii islaam Nabiga sallallahu alayhi wasallam ay saar si ciidde markuu culays dareen Nabiga idin ciidde sallallahu alayhi wasallam qofaan tiiraa idhan tiideeyo waxa ay ku dhexileen Nabiga inay ku saaxiib yiin oo ku taalay waxa ugu roobba ila badnaan aruur sannadkii marka gabar aad yammahay waqtigiin و انا جابت لي ابو هريره اورابي الرسول فميره اي ده ابو هريره حبيبي وهي من حديث ابي هريره ما قبل كل جفيله وي مر كاسوخو كير فرسولك الىه لو خريت اور تقوصو اما كنت قوطا مر كيتو تماض ابو سلام ايججاسي رب السلام يسوديني هذا وهابي رو رب العالمين يا خبيتشني وسلم قران يعني... بالمش يراحي جسي دمطه سلام رب العالمين ارغوهو اني غن بوسلاني وقب دمطه اه الله اكثر من سن لون جوهره قاربه حتى ذهب ليس صارصرمه هل حب جوهره ان بو يقيرل ح ما بدي اعد من ليت تواليتكم هاي سن بوكي برجك سمح عنك قوري ان بو يقيرل حن او جوهر كسسما طلب